وَالْقَافِلَ أَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْتُم مِّن مِّن دَابَّةٍ وَأَنْهَارًا وَسُذُلَلٍ عَلَّلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَلَّ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أُزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أُزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين أنفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثر المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا يا حسنة ولدار الآخرة الخير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأدر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراوف رحيم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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ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 ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 نُصْتِيَكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمِ الْلَّبَنَ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّعَرِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرَةً وَرِزْقًا حَسَنًا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 فبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله هم يكفرون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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يسترون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَوْ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَشْعَارِهَا وَأَبَارِهَا وَأَسْفَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا لِّإِلَٰهِكُمْ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 يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكافا تتخذون, تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي ارضى من امه انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فَتَزِلَّ قدم بعد ثبوتها فتظلوا قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وَلَقَدْ نعلم أَنَّهُمْ يقولون إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من سرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَعْفُوتٍ ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن الطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَّ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ